لم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنستعى بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدعو ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب